ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم, وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا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 وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إ ن ا ق ت ل ا ل م س ي ح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم و إ ن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه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 ويوم ا ل ق ي ا م ة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أ ح ل ت لهم وبصدهم, وبصدهم عن سبيل الله كثيرا و أ خ ذ ه م الربا وقدنهوا عنه و أ ك ل ه م أ م و ا ل الناس بالباطل واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون, يؤمنون بما انزل إ ل ي ك وما انزل من قبلك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 واتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين ل أ ل ا يكون للناس على الله حجة ب ع د ا ل ر س ل و ك ا ن ا ل ل ه ع ز ي للعلوم الاسلاميه ك ه ب و ان ل ل بالله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا م ا شهيدا كفروا وصدوا بعيدا ئ ك وكفى ة يشهدون قد إن عن إ الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم ولا ليهديهم طريقا إ ل ا طريق جهنم خالدين فيها أ ب د ا و ك ا موسوعه ل ل ل ى ا ي ي س ر ا يا أيها ا ل ن ا س قد جاءكم ا ل ر س و ل ب ا ل ح ق من ربكم فآمنوا خيرا ل ك م و إ م الاسلاميه في م ا أ ر ض و ك ن الله ل ع ي ا ح ك م ا يا أ ل الكتاب لا تغلوا في ي د ن ك م و ل ا ت ق و ل و ا ع ل ل ل ى ا ه إ ل النابلسي ا ح ق إ م ل ا ل ل ه و ك ل م ت ه و ك ل م ت ه أ ل ق ا ه ا إ ل ى م ر ي م وروح ه ف س م ن و ا من الله ورسله و ل الحسنى ت ق و و ا إ ن ت ه و ا خيرا لكم إ ن م ا الله إ ل ه واحد سبحانه أ ن يكون له ولد له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وكفى بالله وكيلا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 فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله و أ م ا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم, فيعذبهم عذابا أ ل ي م ا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا 「私やちはこの世を変えたのは私たちの思いを変えたのは私たちの思いを変え ن のは私たちの思いを変 م ب ي ن ا たちの思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 وهو يرثها إ ن لم يكن لها ولد ف إ ن كانتا ث ن ت ي ن فلهما ل ث ل ث ا ن مما ترك و إ ن كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فلذكروا فللذكر موسوعه ث ل النابلسي أ ت والله ك للعلوم الاسلاميه ل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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا, القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون, يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا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 حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله, أهل لغير الله به والمنخلقه والموقوذه والمترديه والنطيحة, والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب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 فان الله غفور رحيم يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله ان الله سريع الحساب اليوم احل لكم الطيبات وطعامكم الذين أوتوا ا ل ت ا ب حل ل ك وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين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 وامسحوا برؤوسكم و أ ر ج ل ك م إ ل ى ا ل ك ع ب ي ن و إ ن كنتم جنبا فاطهروا و إ ن كنتم مرضى او على سفر أ و جاء أ ح د منكم أ و جاء أ ح د منكم من الغائط او لامستم لا النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا ص ع ي د ا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه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 إ ذ قلتم سمعنا و أ ط ع ن ا واتقوا الله إ ن الله عليم بذات الصدور يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كونوا قوامين لله شهداء ب ا ل ق ص ط ولا يجرمنكم شنان قوم على أ لا تعملوا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 يبين لكم ع ل ى فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 قالوا يا موسى إ ن فيها قوما جبارين وإنا, وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها ف إ ن يخرجوا منها فان يخرجوا منها فإنا داخلون